وما يذكر الا أول الألباب صدق الله العظيم الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي يتصفحه معكم. محمد ولاء الدين سمير البنة جمال حماد محمد موافي وأحمد مشعل الجامع لأحكام القرآن الإعداد الإذاعي مأمون النجار الإخراج محمد مشعل توقفنا أمس يا عم عند نهاية المسألة الرابعة من مسائل الآية الثامنة والثمانين بعد المئة من سورة البقرة عندما كان الإمام يشرح قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم فماذا قال الإمام في ذلك يا بني قال الإمام إن الخطاب في هذه الآية يتضمن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم والمعنى لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق ومن الأكل بالباطل أن يقضي القاضي لك وأنت تعلم أنك مبطل فالحرام لا يصير حلالا بقضاء القاضي لأنه إنما يقضي بالظاهر واحتج في ذلك بحكم اللعان وهو ما شرحته لي يا عم في نهاية درس أمس بارك الله فيك يا ولدي إذا نستطيع الآن أن نواصل لقائنا مع مولانا الإمام فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمام القرطبي والآن يا إخواني ننتقل إلى المسألة الخامسة وهي قوله تعالى بالباطل الباطل في اللغة الذاهب الزائل يقال بطلة يبطل بطولا وبطلانا وجمع الباطل بواطل والأباطيل جمع البطولة وتبطل أي اتبع الله وأبطل فلان إذا جاء بالباطل وقوله تعالى لا يأتيه الباطل قال قتادة هو إبليس لا يزيد في القرآن ولا ينقص وقوله تعالى ويمحو الله الباطل يعني الشرك والبطلة الصحراء اما المسألة السادسه فهي قوله تعالى وتذلوا بها الى الحكام قيل يعني الوديعة وما لا تقوم فيه بينه عن ابن عباس والحسن وقيل هو مال اليتيم الذي في ايدي الاوصياء يرفعه الى الحكام اذا طولب به ليقتطع بعضه وتقوم له في الظاهر حجه وقال الزجاج تعملون ما يوجبه ظاهر الاحكام وتتركون ما علمتم انه الحق يقال ادلى الرجل بحجته او بالامر الذي يرجو النجاح به تشبيها بالذي يرسل الدلوة في البئر يقال أجلى دلوة أي أرسلها ودلاها أي أخرجها وجمع الدل والدلاء أدل ودلاء ودليل. والمعنى في الآية الكريمة لا تجمعوا بين أكل المال بالباطل وبين الادلاء إلى الحكام بالحجج الباطلة وهو كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق صدق الله العظيم وهو من طبيل لا تأكل السمك وأنت تشرب اللبن وقيل المعنى لا تصانعوا بأموالكم الحكام وترشوهم ليقضوا لكم على اكثر منها قال ابن عطيه وهذا القول يترجح لان الحكام ما الرشاء الا من عصم وهو الاقل وايضا فان اللفظين متناسبان تدل من ارسال الدلو والرشوة من الرشاء كأنه يمد بها ليقضي الحاجة ويقوي هذا قوله تعالى وتدلوا بها والرشوة معروفة والرشوة بالضم مثله والجمع رشا ورشا وقد رشاه يرشوه وارتشى أخذ الرشوة واسترشى في حكمه طلب الرشوة عليه المسألة السابعة قوله تعالى لتأكل فريقا أي قطعة وجزء، فعبر عن الفريق بالقطعة والبعض والفريق القطعة من الغنم تشز عن معظمها وقيل في الكلام تقديم وتأخير والتقدير لتأكل أموال فريق من الناس وقوله تعالى بالاثم معناه بالظلم والتعدي وسمي ذلك إثما لما كان الإثم يتعلق بفاعله وقوله تعالى وأنتم تعلمون أي بطلان ذلك وإثمه وهذه مبالغة في الجرأة والمعصية المسألة السامنة اتفق أهل السنة على أن من أخذ ما وقع عليه اسم مال قل أو كثر أنه يفسق بذلك وأنه محرم عليه أخذه خلافا لبشر بن المعتمر ومن تابعه من المعتزله حيث قالوا إن المكلف لا يفسق إلا بأخذ مائتي درهم ولا يفسق بدونها وخلافا لابن الهذيل حيث قال يفسق بأخذ خمسة دراهم وخلافا لبعض قدرية البصرة حيث قال يفسق بأخذ درهم فما فوق ولا يفسق بما دون ذلك وهذا كله مردود بالقرآن والسنة وباتفاق علماء الأمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعرابكم عليكم حرام والحديث متفق على صحته والآن ننتقل للآية التالية ويقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وفيه اثنتا عشرة مسألة الأولى قوله تعالى يسألونك عن الأهلة هذا مما سأل عنه اليهود واعترضوا به على النبي صلى الله عليه وسلم فقال معاذ يا رسول الله إن اليهود تغشانا ويكثرون مسألتنا عن الأهلة فما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يزيد حتى يستوي ويستدير ثم ينتقص حتى يعود كما كان فأنزل الله تعالى هذه الآية وقيل إن سبب نزولها سؤال قوم من المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال وما سبب محاقه وكماله ومخالفته لحال الشمس قاله ابن عباس وقتاده والربيع وغيرهم المسألة الثانية قوله تعالى عن الأهلة الأهلة جمع الهلال وجمع وهو واحد في الحقيقة من حيث كونه هلالا واحدا في شهر وذلك غير كونه هلالا في آخر فإنما جمع أحواله من الأهلة ويريد بالأهلة شهورها وقد يعبر بالهلال عن الشهر لحلوله فيه كما قال الشاعر أخوان من نجد على ثقة والشهر مثل قلامة الضفري وقيل سمي شهرا لان الايدي تشهر بالاشاره الى موضع الرؤية ويدلون عليه ويطلق لفظ الهلال لليلتين من اخر الشهر وليلتين من اوله وقيل لثلاث من اوله وقال الاصمعي هو هلال حتى يحجر ويستدير له كالخيط الرقيق وقيل بل هو هلال حتى يبهر بضوءه السماء وذلك ليلة سبع قال ابو العباس وانما قيل له هلال لان الناس يرفعون اصواتهم بالاخبار عنه ومنه استهل الصبي اذا ظهرت حياته بصراخه واستهل وجهه فرحا وتهلل إذا ظهر فيه السرور قال أبو كبير وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل ويقال أهللنا الهلال إذا دخلنا فيه قال الجوهري واهل الهلال واستهل على ما لم يسمى فاعله ويقال أيضا استهل بمعنى تبين ولا يقال أهل ويقال أهللنا عن ليلة كذا ولا يقال أهللناه فهل كما يقال أدخلناه فدخل وهو قياسه قال أبو نصر عبد الرحيم القشيري في تفسيره ويقال أهل العلال واستهل. وأهللنا الهلال واستهللنا المسألة الثالثة قال علماؤنا من حلف ليقضيننا غريمة أو ليفعلن كذا في الهلال أو رأس الهلال أو عند الهلال ففعل ذلك بعد رؤية الهلال بيوم أو يومين لم يحنث وجميع الشهور تصلح لجميع العبادات والمعاملات على ما يأتي وقوله تعالى قل هي مواقيت للناس والحج تبيين لوجه الحكمة في زيادة القمر ونقصانه وهو زوال الإشكال في الآجال والمعاملات والأيمان والحج والعدد والصوم والفطر ومدة الحمل والإجارات والأكرية. إلى غير ذلك من مصالح العباد ونظيره قول الحق وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وقوله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب صدق الله العظيم وإحصاء الأهلة أيسر من إحصاء الأيام المسألة الرابعة وبهذا الذي قررنا يرد على أهل الظاهر ومن قال بقولهم إن المساقى تجوز إلى الأجل المجهول سنين غير معلومة واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اليهود على شطر الزرع والنخل ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غير توقيت وهذا لا دليل فيه لأنه عليه الصلاة والسلام قال لليهود أقركم فيها ما أقركم الله وهذا أدل دليل وأوضح سبيل على أن ذلك خصوص له فكان ينتظر في ذلك القضاء من ربه وليس كذلك غيره وقد أحكمت الشريعة معاني الإجارات وسائر المعاملات فلا يجوز شيء منها على ما أحكمه الكتاب والسنة وقال به علماء الأمة والله تعالى أعلى وأعلم لاحظت يا عم أن الإمام عندما تحدث عن الهلال أورد له عدة استخدامات ومعان كلها تدور حول معنى البدء فهل أنا مصيب في هذا الملحظ؟ نعم يا ابني ملحظك صحيح وفي معاجم اللغة شرح مفصل لهذا الأمر يقال أهل الرجل أي نظر إلى الهلال وأهل الشهر أي ظهر هلاله وبدأ وأهل فلان أي رفع صوته وصاح ويقال أهل الصبي وأهل الملبي بالتلبية وأهل الرجل بذكر الله وأهل الكلب بالصيد إذا أمسكه أي أخرج من حلقه صوتا بين العواء والأنين حرصا على فريسته وأهل الذابح بالضحية أي رفع صوته ذاكر نسم من تقدم الضحية قربانا له وأهل فلان الهلال أي رفع صوته عند رؤيته وأهل الله السحاب أي جعله ينهل ويقال أهل الله المطر لا حرمني الله من علمك وفضلك يا عم أعرف أن الوقت أدركنا ولهذا لن أعطلك أكثر من هذا وغدا إن شاء الله نلتقي مع الإمام القرطبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم